وَقُلْ لِعِبَادٍ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُّبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ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 وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً قُلْ دُعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن مِنْ قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أَوْ معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن وصل بالآيات إلا إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا قتموا بصيرة فظلموا فظلموا بها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 فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلق طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء فورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultaan laysa laka 'alayhim sultaan inna 'ibadi laysa 'alayhim be co